سبح بدى من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسلا فضلا وعولى أهدى السبول لدلالته فاق الرسلا فضلا هي اسكن A'la على الحسبي هو خير نبي في امتي A'la السبيل على الحسبي هو خير نبي في امتي الصبح, بدأ الصبح بدأ Asubuh bda min talaatih Asubuh bda Asubuh bda Asubuh bda min talaatih نعطي الشجر نتقى الحجر شقى القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى Naa la syarfa, walaufa, amma salafaa min ummati, f Muhammaduna, wa syyiduna, f al azzulana li العز لا لجابتِه الصبح, الصبح بدأ الصبح بدأ الصبح بدأ من طلعتِه الصبح بدأ الصبح بدأ الصبح بدأ, الصبح بدأ فلعز ولانا لجابت فمحمدنا هو سيدونا فلعز ولانا لجابت Terima kasih kerana